أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فاستفتهم أب ربك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون ألا إنهم من إذكهم ليقولون ولد الله وإن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 وَإِنَّ جُندَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ وَأَبْصِرْهُمْ فَسَوْفَ يَبْصِرُونَ أَفَتُبْعَادَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنذَرِينَ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 <تصفيق> قدمت لكم هذه التلاوة من شبكة ملامح الاسلاميه زوروا موقعنا على www.malameh.com خير المساله وخير الدعاء وخير النجا